وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوق لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله 121-إلا عجوزا في الغابرين 122-ثم دمرنا الآخرين 123-وأمطرنا عليهم مطرا 124-فساء مطر المنذرين 125-إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين